اهتم صراح إما تذكر أنه ما لم يتوضى أو تذكر مثلاً أن الخفين أقد انتهت مدة مسيحهما أو أحدث اهتم صراح واحتخله احتذب راشد وقدمه وكمله صلاته احتذب الصلاه التي صلى أغلب ذلك كلمة حتى ولو كان صلى وهو محتس فهذا امعنى النيه المباركه ذكر ان معاوية طعن وهو الصلاه ولما طعن مسك ذلك الذي طعنه ثم يا أتركهم وصلوا فرادة ما كنت أرى أن حتى يقوم أي أمهم يصلوا فرادة وهذا إشادة منهم إلا لو واحدة بهم كان أولى. اللي استخلف واحد أكمل بين الصلاة إلى كان أوله إلى استخلف إلى استخلفها فإن ذلك المأموم إياك رأى أن حذوك رأى الإمام يقدر أن الإمام كرأى نصف الفاتحة يتم أنصره ويستخلف فأنت أيها الخليطة تكرأ أن حذوك رأى تقول ذلك إياك نعبد عيش نستعيد وكذلك إذا كان كد بعض كرأ مثلا إلى كوله المعيدة يتيما كتب دعمها وهكذا المحمول الذي المحمول الذي كلب نفسه اماما يكرأ من حيثه كرأ إمامه كذلك إذا انخرج إذا انخرج وقد كرأ الامام نصف الفاتحه فهذا انه يكملها اذا فارت امامه ابي كيام اكمل الكيام واما اذا فارقه بعد الفاتحة كلها وبعد السورة اغلله ان اركعه في الحال فارق الامام بعد ما كره الفاتحة يقرأ سولة لما يركع وإذا كان في بالأخيرة التي عيز بها إلغاتها يحارك الإمام ثم يركع سواء كانت ثلاثة عرية أو سرية إذا خارك الإمام بعد ثمان كراه كراهت الإمام تأكفي إلى العمو يقول نحرم بفر ما كلمه نفلا صح إذا تأسه عن الوقت لكن يكره إليه أراضا صحيح مثل أن يحرم مفردا وتقام جماعة نص أحمده إما صلى ركعة من فريضة مفردا إذما حضر الإمام وعقيمة الصلاة ينتقى الصلاة ويدخل معهم او يقلبك نحلا فاذا مثلا جئت وقد صليت جماعة ولم تجد احدا وكبرت وحدك ولم كبرت تصليت ركا او بعض ركا جاء جماعة وقام الصلاة هل لك ان تقطع الصلاةك وتدخل معهم اذا خشيت انهم يصلون قبلك ولا كانت خفيفة صلاتك وتقلبها برأة النبل، تقلبها سنة تصلي وتصليها وتدخل معهم لتكون لك الأولى ناقلة إذا تسعى الوقت هكذا يعني ممثلين صلى وحده وجاء جماعه فيقطع الصلاه ويدخل معهم او يخفضها ويجعلها نافله ويدخل معهم احرم منفردا اذا اقيمت جماعه وعرف ان صلاه المنفرد بدرجه واحده والجماعة بسبع وعشرين درجه ويدخل معهم اللي يصل على رضينة الجماعة وهكذا مثلا بعض الناس يدخل ويستغطئ الصلاة ويكون منشغلا ويقول تأخر الإمام يتأخروا أخروا الصلاة وأنا منشغل فيكبر وحده وإذا صلى ركعةًا وقيمة الصلاة فإنه يقلبها أيضاً أفلاً هيتم يدخل معهم وإذا خاب أنهم يركعون قبل أن نفلته هيتم ودخل معهم وإذا وإلا لم يصح وبطل فرضه ألي أنه أفسد نيته صوره عامة إذا لم يتسع الوقت أبطل نيته ولم ميصح أن يخل بها نفع ألي أن الفرض إذا لم يتسع الوقت لأداء السنه التي أخل ها عليه في <اليبيودي> الحال أن يغطل ناغلته ولا يطلبها فرضا وتغطل أيضا فريضته وفي الحال يدخل مع الجماعة أن أكتب بهذا والله أعلم صلى الله عليه وسلم